وَدُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 إلا أسماء تميتهم أنتم وأبائكم تميتهم أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة أم للإنسان ما تمنى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 هو أعلم بكم إلَّا أن شاءكم من الأرض وإلَّا أنتم أجنّة في بطون أمّهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقّاه فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينفَ بما في طحّ في موتَ وإبراهيم الذي وفَّ أَلَّا تذْرُ وَذْرَةُ وَذْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ تُوفِيَ رَاهَ تُمْمَ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى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 أهلك عادن الأولى وثمود فما أبطى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطوا والمؤتفكة أهواف غشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة وليس من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا